ف بَِّا رَُّثكُ تُم بِهَا تُكَذِبُون أَفَسِحرٌ هذا أَمْ أَن تُم لا تُبَصِرون إسلَهَا فَصبِرون أَوْ لا تَصْبِثَون عَلَيكُمْ إِما تُجزَونَ مَاكُ تُمْ تَمَلون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكُلْنَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكينَ علىى صُرُر الصُوفَثِم وَزَوْجنَاهُم بِحُورٍ عَين وََّذينَ آمَنوا وَتَّبَتهُْ ذُلْرِيَةُهُم بِمٍَ أَْحَقُنَ بِهِمْحَقناَ بِهِمْ, بهم ذُررِيَتَهُم وَمَا أَلَثْنَهُم مِن النامَلِهِم مِن شَيْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُنَّ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يَرْتَوُونَ فِيهَا وَلَا تَشْبَعُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّنثُورٌ وَأَقَ بَلَ بَعْضُهُم عَلَ بَعْضةَ سَأَلُ قَاوا إِدَّ كُنْ قَضلُ فِي أَهْلِنَا مُشفِقين فَمََّم اللهُ عَلَينَا وَقانَ عَذَابَ السَّم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 وَلْتَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ وَلْتَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا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 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتموا استمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ أَمْ لَهُمْ إِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُوبٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَطُونَ يوم لَا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر رَبِّكَ ربك فإنك بأعيننا وتبح رَبِّكَ ربك حين تقوم